ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط لذين <تصفيق> أن السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما وَسَيَعْكُرُ سِيُّ جُسْمَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن min sharri ma khalaq wa min sharri dhan idha wa din ira hansel Vim من شر وسواس الخناس <تصفيق> الذي وسوس في صدور الناس <تصفيق> من الجنة والله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتل الشياطين ولكن الشياطين كفروا One. Là